أن تكلمنا على غربة البلاد وبعدها ونائها عن العلم وأن المصاب كان عظيم وذكرت أن الواجب علينا هو تحمل المسئولية وأن نعلي الهمة وأن نشمر على ساعد الجد والإجتهاد والمتابرة فإن المصاب عظيم لأن المصيبة وقعت في الدين وهذا أعظم ما يصاب به الإنسان الواجب علينا أن نتحمل المسؤولية وأن نشد من الأزر ونشمر الساعد وأن نعلي الهمة في طلب العلم وتكلمت كذلك على علو الهمة وما لها من أثر ومن رفعة ومن أن الأمم الماضية من سلف الأمة والفقهاء أنهم والصحاب الأجلاء كذلك ما بلغوا ما بلغوا من الرفعة إلى الرحلة إلى طلب العلم وتحصيل العلوم والمعارف وحتى ابن القيم جعله أنه المطلب الأعلى قال يعني المطلب الأعلى بعلو الهمة وتصحيح أنيه وجعل العلماء أن من كمال العقل هو علو همة وأن الراضي بدون دني. والحياة سباق كما ذكرت في الدرس الماضي فينبغي لذي الهمة العالية هل لا يقصر وقليل الهمة ينبغي أن يرفع من همته فإن المنتظر يعني من البرزخ والمحشر شأنه عظيم يحتاج إلى علو الهمة وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فوق الأرض وإظهار الصنن فكذلك يحتاج إلى علو همة وإخلاص لله تبارك وتعالى ويعني ذكرت في الدرس الماضي ما ينبغي الإنسان ألا يغتر به وهي الحياة الدنيا وأن مطمعها قليل وأنها مشوبة يعني حياتها بالكدر وبالمتاعب وبالمخاوف فما من سرور إلا وبعده حزن وما من يعني اجتماع إلا وبعده فرقة لهذا حتى الإنسان يقول يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي لي فكأن هذه الحياة يعني ليست حياء وإنما الحياة هي الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن الدار الآخرة له هي الحيوان لو كانوا يعلمون الحيوان يعني الحياة الحقيقة وما هذه الحياة فكأنها لا حياء ولهذا يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي فيعني هذه حياة يعني أفراحها يعني مشوبة بالأحزان وأمانها كاذبة وأمالها باطلة وحذر منها ربنا عز وجل وما نظر الله تبارك وتعالى إليها منذ أن خلقها ومعنى يعني أن الله ما نظر إليها منذ أن خلقها يعني النظرة تختلف ليس معنى البصيرة كما قال جاء في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فالنظر المقصود بها يعني نظر التواب ونظر رحمة ونظر رضا فما نظر الله إليهم منذ أن خلقها يعني حقارتها وما عند الله تبارك وتعالى من الثواب العظيم فلا ينبغي الإنسان يتعلق بها وإن يجعلها أمله وآماله وهذا وصف للكفار كما قال تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا أن بها والذين هم عن أياتنا غافلون فلا يكن فيك أخي كريم يعني وصف من أوصاف حال الكفار وأن تتعلق بهذه الدنيا الفانية القليلة قليلة الزمن يعني حتى أنها كما جاء من اسمها أنه دنيا يعني لدناءتها وقيل يولو حقارتها وقيل لدنوها وقربها وكذلك تكلمت في الدرس الماضي على شرف العلم وأهميته وهذا حافز لطالب العلم أن يعلم درجة العلم والعلماء وما لهم عند الله تبارك وتعالى من فضل كي يعلي الإنسان همته ويشمر على سعد الجدي والاجتهاد والعلم الممدوح هو المقصود به علم الشريعة علم الكتاب والسنة وهو الذي يشرح صدر ابن آدم يقول ابن القيم حتى يجعله أوسع من الدنيا وهذا هو شأن العلماء سعة الصدر ورحابة الصدر كذلك وانشراح الصدر فجعل العلماء من أسباب انشراح الصدر العلم النافع وأشرف العلم هو علم التوحيد الذي نحن الآن بصدد راسته واليوم إن شاء الله يعني أول حاجة أعتذر على الكتب لم تصل بعد وإن شاء الله على طريقها الوصول إن شاء الله و... لأنها نقصت حتى الكمية ليست موجودة في مصر فأريدون أن بها من السعودية فأعتدر على التخير ولكن لبأس اليوم نشرع في المقدمة وطريقة في الشرح هي نقرأ كتاب فتح المجيد يعني متنا وشرحا ونستفيد يعني ونتعامل مع الكتاب يعني ينبغي كما وعدتكم أن أن أتكلم على الكتاب يعني إذا كان الإنسان ملك الكتاب ينبغي أن يعتني به حتى في حمله حتى العلماء قد يحمل بيد يمنى ولا يجعل وراء ظهره حتى الأطفال لا ينبغي أن يحملون الكتب وراء ظهورهم فتعظيما للعلم أن يأخذ الإنسان الكتاب بيده والكتب التي في البيوت في الحقيقة ينبغي الإنسان أن ينظر إليها قبل أن يضعها في الرف وفي المكتبة فكثير منا يشتري كتاب ويضعه في الرف ولا يدري أو اسم أريد كتاب مهم, مهم فتجده يأخذه ويضعه في الرف ولا يدري ما فيه هو قبل وضعه في الرف الإنسان ينبغي أن يتطلع على الفهرس ويستحسن أن يقرأ المقدمة ثم يضعه في الرف فالمقدمة في الغالب هي نصف صفحة أو صفحة فقط أو صفحتين يعني يقرأ المقدمة ويتطلع إلى الفهرس قليلا ثم يضعه في الرف فهذا التطلع البسيط يعني أول شيء ممكن هو يكون جاذب لك أن تستفيد من الكتاب وأن تقرأه أو إذا مرت عليك مسألة تعرف مضانها وأين هي والمقدمة تعرف لك ما في الكتاب والمقدم وهي مهمة جدا جدا ولذا جرت عادة العلماء كلهم أن يجعلون المقدمة ثم الفهرسة والإنسان لا بد في التأدل مع الكتاب أن يقرأ المقدمة ثم بعد ذلك يقرأ الفهرس ثم بعد ذلك يدخل في الكتاب وهذا كله يعني كي يشده الكتاب ويتوق إليه كثير مننا يقرأ الكتاب يعني قراءة مباثرة يفتح كتابا من المنتصف يقرأ ثم من أوله ثم من آخره فهذا لا يحفزك على أن أن تتم كتابا فلهذا تجد نفسك ما أكملت كتابا أبدا فلا لابد الإنسان يقرأ بالترتيب ويشد اللي همه والأفضل أن يكون معه قلم تصفوري بحيث يعلم على الأماكن المهمة لأن بعد قراءة الكتاب ممكن أن ينظر إلى كتاب النقاط المهمة يراجعها فتكون له أي صفة مراجعة والأفضل من ذلك أفضل من قلم تصفوري أن يكون معه قلم الإنسان وكتاب ويقرأ يقرأ لأن العلم إخوتي الكرام كلما تعطيه يعني أكثر حواس منك كلما يعطيك أكثر فإذا استخدمت في العلم السمع أعطاك بقدر سمعك وإذا استخدمت السمع والنظر أعطاك أكثر وإذا است استخدمت السمع والنظر والكتابة أعطاك أكثر وأكثر فكلما تشغل يعني أكثر حواسك في الكتاب كلما يعطيك الكتاب أكثر وكلما يعني تحجم وتعطيه حتى جزء من وقتك لأن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا والكتاب يعني ينبغي أن يقيد الإنسان العلوم لأن العلم صيد والكتابة قيوده فقيد قيودك بالحبال الواتقة فينبغي الإنسان يأخذ قلم وكراسة وكتاب يقرأ ويكسب المهمات ثم بعد ذلك بعدما يكمل الكتاب إن قرأه مرة أخرى فهو أفضل وأحسن يعني العلماء يقولون قراءة كتاب ثلاث مرات أفضل من قراءة ثلاثة كتب وسامحوني للموضوع يعني مش موضوع الدرس اليوم ولكنه الشيء شيء يذكر لأن الكتب يعني ينبغي أن نتعامل معها بطريقة صحيحة يعني يقول سيارة ليت بيضاء أمام محطة البنزين مغلق الطريق رقم لوحة 25 خمسة عشرين خمسة استمحت من زالتها إن شاء الله خير. فالكتابة هذه تسهل لك الرجوع يعني للكتاب والقلم في الحقيقة هو لسان البصر كما يقول العلماء القلم لسان البصر لأن في من لا يتكلم ومن لا يسمع وطبعا السماع يعني أهم من البصر حتى أن الله عز وجل يقدمه في القرآن كثيرا ولهذا كم تجد إنسان كفيف ولكن تجده عالم مرباني عالم أمة وتجد إنسان أصم أو أبكم فلا تجده عنده من العلم حصيلة يعني حصيلته ضئيلة جدا جدا فالعمى هو عمى القلب وليس عمى البصيرة والقلم هو لسان البصر يعني يظهر له ما استترى عليه والحقف ينبغي الاحتمام بالكتابة حتى الله صبرك وتعالى ذكره في القرآن وعظمه وأمر القلم أمر مهم جدا جدا والكتاب ينبغي إذا الإنسان حمله لا يتنيه يعني ما يخداش يعني مثني إذا كان مجلد طبعا صعب ولكن لا يتني الكتاب تعظيما له واحتراما لأنه كنت بثنيت في هذا الكتاب يعني ما عظمته الكتاب وما أعطيته قدر فينبغي الإنسان ألا يتني الكتاب كذلك داخل الكتاب الورق ما ينبغيش أنك أنت تعلم على الأماكن مهمة بثني الورقة لأن هذا تفسدهم وهذا لا يصلح الكتاب وهذا بعد فترة يعني يجعلك ترمي الكتاب هذا بتتبع والاستقراء وقوى العلماء كذلك إذا أردت أن تعلم على مكان لطبع فيه قلم الكتاب الداخل لطبع فيه قلم لأنه إذا وضعت قلم بالداخل أفسدت تجديد الكتاب وهذا مما يجعلك يعني ترمي الكتاب عارضا وتحاول أن تقرأ حتى الكتاب ثلاثة مرات لا تستعجل على التلخيص لو قرأت يقول علماء قراءة كتاب ثلاث مرات أفضل من قراءة ثلاثة كتب. والوقت الذي ينبغي أن تختاره جيدا يصفه الذكر مبتعدا على شقشقة الطيور والحدائق والبحار والوديان والسهول والأماكن التي تستريح لها النفس. لأن هذه كلها صوارف على طلب العلم أنت إذا قرأت أمام البحر أو في الحدائق العامة أو في الوديان أو تحت في المزرعة بين الحيوانات وبين الشقشقة الطيور وإلى غير ذلك فهذا كلها صوارف. فأفضل شيء أنك تقرأ كتاب يعني ليس بينك وبين شيء لهذا حتى القراءة في أول المسجد أفضل من آخره حتى القرآن أنت لو قرأت في آخر المسجد تصير تنظر للداخل والخارج ويأتيك هذا ويسلم عليك هذا ما استفد شيء من وقتك أبدا وإنما كتابا تأتي لزاوية من جدران البيت ليس فيها زخارف ولا فيها أي شيء حتى لو أمامك شباك تقفله حتى أمامك سماء قد يمر من أمامك طير والشيخ العثيمين مر من أمامي طير فنظرت إليه مع حلق الشيخ السادي رحمه الله جميعا يقول فقال لي يا محمد يعني صيد العلم أهم من صيد الطيور فهو صار يصيده بعينه ينظر إليه فقط فحتى لو أمامك يعني شيء تقفله وتركز لأن الكتاب تستفيد منه إذا أنت عقلته وإذا ركزت عليه يعني بما لأن ليس النظر وذهنك شارد هنا تكذب على نفسك هذا كذب في القراءة والصدق في القراءة إنك أنت يعني تحضر قلبك وعقلك مع فقرك في الكتاب وينبغي التأدب مع الكتاب يعني حتى في الكتابات الخارجية ما ينبغي أن تدخل بالداخل أرقام هواتف وكذا وإلى غير ذلك وملاحظات ونقود وحسابات وكذا داخل الكتاب ما جدفش تكتب في داخل هذا كله يعني تخليك إنك لا تعظم العلم ولا تعظم الكتاب أبداً كن شحيح حتى على الأوراق لا تمزقها منه ليش كل لا تعظيم ليه هو حرص عليه على كل ينبغي الكتاب أن يحمل باليد اليمنى وأن لا يتخذه الإنسان حتى سترة حتى المصطف لا يتخذ سترة لأن هذا من الأمور التي يستهين بها الإنسان أقول إن شاء الله في زمن قريب إن شاء الله نوزع كتب ونبتدي الآن بالقراءة من المقدمة وهذا كتاب يعني كتاب التوحيد وهو أشرف ما يتعلم الإنسان لأن التوحيد أخوتي هو أهم المهمات وهو أوجب الواجبات كتاب التوحيد وعلم التوحيد بالصيغة العامة هو أوجب الواجبات ليس من الواجبات ولكن هو أوجبها وأهمها وأهم المهمات بعضهم يجعل أوجب الواجبات هو الجهاد وهذا خطأ أوجب الواجبات التوحيد حتى الإخوان عندهم الإخوان المسلمين عندهم الجهاد يعني أهم من التوحيد وأنه أوجب منهم تجدون يعني يعظمونه ويقاتلون ويخرجون و. يفعلون أمور وتجدهم لا يعظمون التوحيد حتى جعل يعني أن الجهاد هو أوجب الوجبات يقولون هذا يعني في كتبهم وكذا وهذا خطأ الجهاد ليس هو أوجب وجهاد الجهاد هو وسيلة حتى قال قائلهم وهم من الأدباء يقول أطيب الطيبات قتل الأعادي واختيال على موتون الجياد ورسول يأتي بوعد حبيبي وحبيب يأتي بلا معادي فجعل أطيب الطيبات ماذا؟ أطيب الطيبات قتل الأعادي جعل أطيب الطيبات. أطيب الطيبات قتل الأعادي واختيال على موتون الجهاد يعني في الحرب الجهاد من التختان. وأدوا من الخيال الذي يحبه الله تبارك وتعالى الخيالا الذي يحبه الله مواطنين يحبهم الله عز وجل في الخيالا اختيال الرجل في القتال وفي الصدقة كما جاء في الحديث إن من الغيرة ما يحب الله وإن منها ما يبغض الله أما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة والغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة وأما الخيالا الذي يحب الله فاختيال الرجل في القتال والصدقة وأما الخيالا الذي يبغض الله فاختيال الرجل في البغ في الفخر والظلم واختيان على متون الجياد ورسول يأتي بواد حبيبي يعني حبيب محب له في الله تبارك وتعالى وحبيب يأتي بلا ميعاد يعني رجل محب لك في كما أخذنا في الدرس الماضي في قصة عبد الله بن جابر عند مرحلة مسيرة شهر قال فوجد فوجدت البواب الى ابو عبد الله بن ليس وجدت البواب فقال له قل جابر على الباب قال جابر بن عبد الله قال فخرج يطاطئ ثوبه فاعتنقني واعتنقت يعني بيلا ميعاد شوف شهر وهو يأتي إليه هذا شيء طيب جدا النفوس لا تنفر النفوس لا تنفر من الذي يأتي بيلا موعد بالعكس يحبه ويتمن إليه ويهش في وجهه وهذه مفاجأة طيبة أن يقولها ولكن هذا الخطأ في البيت أن جعل على أطيب الطيبات قتل الأعادي لا قتل الطيب قتل الأعادي والجهاد هو وسيلة الجهاد هو وسيلة وليست غاية ووسيلة لهذا العلم النفيس ووسيلة للتوحيد الله تبارك وتعالى وعلى كلمة الله إذن إخوة كي لا نخطئ في تفصيل العلم أن أطيب الطيبات وأوجب الوجبات وأهم المهمات هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وفي الحقيقة التوحيد يعني يخلص العبد من رق العبودية لغير الله تبارك وتعالى والخوف منهم ورجائهم والعمل من أجلهم وهذا هو الرياو العيو بالله فإذا الإنسان وحد الله وتعلق قلبه بالتوحيد يعني شرفه الله تبارك وتعالى بل تكفل الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان وأهل التوحيد أن يسر لهم أمر وأن ينصرهم وأن يمكنهم في الحياة الدنيا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليمكنننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا انظر أهمية التوحيد أن الله تبارك وتعالى تكفل لأهله بالنصر والتمكين والتيسير هذا أمر عظيم جدا جدا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعاد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم في استخلاف وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ولا يشتري الفق من هذا إخوة. ولا يبدي من بعد خوفهم أمنا ينزل عنك حتى الخوف تكفر الله تبارك وتعالى بنزل خوف عنك. يعبدونني لا يشركون بشيئ. إذا فالتوحيد بهم جدا جدا. بل يضعف التوحيد حتى العمل القليل يكثره. يعني بسبب موقعه في قلبك من إيمان ومن تقوى ومن خشية حتى العمل الصغير يجعله كثيرا جدا. أي ثوابه وعظمته. وهذا هو الفرق. بين الموحد وبين غيره وهذا هو الفرق بين من تعلق بالله وبين من تعلق بغير الله تبارك وتعالى انظر الآن وصلي صلاة العشاء. ما الذي يكتب لكم يا إخوة يكتب لكل واحد منكم إما عشرها تسعها ثمها سبعها سبسها خمسها ربعها ثلثها نصفها يخرج كل واحد مننا وتختلف فكلما تعلق الإنسان بالأك... بالله تبارك وتعالى أكثر وعظم الله تبارك وتعالى وعلم أن الصلاة هذه الصلة بين وبين الله تبارك وتعالى وصل على وصف كما كان يصلي عليه على الوصف الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يصلوا كما ريتم يصلي كلما كان الأجر أكثر إذا التوحيد يعني يكثر العمل يجعله كثيرا جدا جدا وهذه امرأة زانية بغي ثقت كلبا فغفر الله لها يقول الشيخ السام تيمية بما وقع في قلبها من الإيمان والصدق حال السقي هذا القلب هذا ليس كل من شخص يزني يسقي كلبا وغفر له لا وين الأمر يحتاج ل يعني بس بما وقع في قلبها من إيمان وخشية وتقوى حال العمل هذا رمن عمل صغير جدا جدا أنها سقت كلبا فشكر الله لها فغفر الله لها يعني سبحانه وتعالى بما وقر في قلب يقول شخصان تينيا من تعظيم الله تبارك وتعالى وابتغاء وجه الله تبارك مم. وتعالى إذن فالتوحيد شأنه عظيم جدا جدا حتى في حيات المسلم اليومية فيأخذ لا تغفل على أهم المهمات وأوجب الواجبات في يعني هذا المناط وهو علم التوحيد وهو أشرف شيء لأن الشرف يكون شريف لأن العلم يكون شريفا بشرف المعلوم وليس هناك معلوم أشرف من العلم بالله تبارك وتعالى وبالصفاته وتوحيد غضية وتوحيد بلوهية وتوحيد الأسماء والصفات بل إن له لدى كما يقول شيخ سام تيمية هذا العلم عظيم جدا ومحبة لله تبارك وتعالى وتعلق به وهذا بحسب ما يأخذ الإنسان من هذا العلم صلى الله أن يوفقنا وإياكم إليه الآن نبدأ بالقراءة كتابنا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف وفرح. قال الشارح رحمه الرحمن ابن حسن ابن ابن محمد ابن عبد بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه الحمد لله هل علينا التكلان يستخدمها كثير من العلماء لماذا يقولش توكلت عليه والله أتوكل عليه التكلان اسم مصدر يعني للتوكل يعني من التوكل التكلان من التوكل والتوكل هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى وحقيقته يعني التوكل هو اعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب وحقيقة التوكل هو تفويض الأمر لله تبارك وتعالى كما قال مؤمن آل فرعون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمريا إلى الله إن الله بصير بالعباد فحقيقة التوكل إخوتي الكرام هو صدق اللجوء إلى الله عز وجل وصدق الاعتماد عليه إنك انت تصدق في عليه فإنه لا نفع لك ولا ضر إلا بالله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب تكون صادقا في توكلك على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب ولهذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناقته الحديث الصحيح قال يا رسول الله أعقلها أم أتوكل؟ قال أعقل وتوكل. قال أعقل وتوكل. هكذا ينبغي الإنسان. لا يأخذ بالأسباب. ومن لا يأخذ بالأسباب فهو كاذب في توكله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب لبس درعين. بل في أحد لبس درعين. زيادة في الطين. درعين لبس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. درعين لبس. زيادة في الحماية مع صدق التوكل لله تبارك وتعالى. فإذا التوكل يعني هو اعتمادك على الغير، واسمه التكلان والاستعانة هو طلب العون. الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هو طلب العون من الله تبارك وتعالى. نعم. الاعتماد على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب. حقيقته تفويض الأمر لله تبارك وتعالى مع صدق الاتجاه إليه وصدق الاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب. وهذا هو الله عز وجل قال فيه ومن يتوكّر على الله فهو حسبه هذا ومن يتوكّر على الله فهو حسبه كثير من الإنسان يأخذ بالأسباب ويبالغ في الأخذ بالأسباب وهذا جيد ولكن ليس عنده صدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى ولهذا بمجرد ما يجد الأمر قد توفي أمامه يعني ما تحصل عليه يضجر ويكسر ويرفع صوته ويصرخ وأنا لي سنوات ابحث على هذا الأمر وكذا وكذا كيف يصير هذا وكيف تجده ما يعني سيأتي موضوع هذا في التوكل في بابي ولكن حبيت تتكلم على مسألة التكولان يعني هي اسم للتوكل وهو الاعتماد على الله تبارك وتعالى لازم شفقة الاتجاه اللاذو والأخذ بالأسباب هل يرمي الإنسان نفسه في البحر ويقول توكلت على الله وهو لا يجد السباحة هذا خطأ لا, لا يبدو أنك تجد السباحة ثم تعتمد الله عز وجل ثم تسبح بعد ذلك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا الله وحده لا شريك لك إله الأولين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين القيوم سيأتي إن شاء الله في مبحث التوحيد في الأسماء والصفات وهذا يعني بعض العلماء جعله من اسم الله عز وجل يعني الذي إذا دعى به أجاب يعني الاسم الأعظم جعله الحي القيوم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب وبعضهم جعله الله وبعضهم جعله الرحمن اختلفت أقوال العلماء على تأتي في مواطنها ولكن معنى القيوم القائم بنفسه مقيم لغيره وما قيام السموات والأرض إلا بالله تبارك وتعالى حتى أهل الجلة وأهل النار أن ننخلود لا موت ولا شيء أبدا أن نقيامهم بالله تبارك وتعالى وهذا معنى القيوم إذا استحضر هذه الإنسان المعاني وعجاة يعني القيوم في ثلاث مواطن من القرآن بمواضع غريبة جدا وأنها ذكرت في, يعني في, أف في أعظم آية أعظم آية آية الكرسي ذكرت الله لا إله إلا هو الحي القيوم كذلك فألي عمران في المطلع هذا بالصورة هدية يعني قال العلماء غريب جدا جدا ألف لا ميم. عمران ألف لام أمنين الله لا إله إلا هو الحي القيوم على طول مباشرة سبحان الله وتوكل الحي الذي لا يموت كذلك يعني إذن قيوم السماوات والأرضين أن السماوات والأرضين قائمة بالله تبارك وتعالى والراجح والصحيح أنها من غير عمد وبعض العلماء قال لا لها أعمد السماء ولكن لا نراها كما قال تبارك وتعالى من غير عمد ترونها ففيها عمد ولكن ترونها وهذه العمد إن قيامهما بقيام الله تبارك وتعالى قيامهما بقيام الله تبارك وتعالى فبعض العلماء قال أن لها أعمدة وهذه الأعمدة التي تمسك السماوات مع عظمتها وكبرها يعني حجنها وأن تحمل هذه السماء كلها لا نراها وهذا الأعمدة عظيمة دلالة على قدرة الله بالغة العظيمة جدا فكذلك فيها آية عظيمة ولكن الراجح والصحيح إن المنفي هو أن السماء قائمة بالله تبارك وتعالى من غير عمل وراجعوا الناس لهذه من غير عمل ترونها في موطنها ولكن راجح الصحيح أن السماوات من غير عمد وهذه قدرة الله تبارك وتعالى رفعه ورفع المجرات كلها كالارض وغيرها من غير عمد ترونه كما تشاهدون ذلك وهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى وأنه هو القيوم القائم على كل نفس وما من دابة في الأرض إيش؟ إلا هو آخر ويعني وما من دابة في الأرض إلا عن الله رزقها فكل دابة يرزقها الله تبارك وتعالى ولا تخبى عليه خافي رب تبارك وتعالى في ظلام الليل وفي بطون الأرض وفي البحار والوديان فهو قائم على كل نفسه من إنس وجن وملك قائم به ربنا تبارك وتعالى الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره فقيامك أخي الكريم بالله تبارك وتعالى فهو قيوم السماعة والأرضي نعم. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وأصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فإن كتاب التوحيد الذي ألقاه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له التواب والأجر أجزل الله له الأجر والتواب وغفر له ومت عجَّر دعوته إلى يوم يقوم الحساب إلى يوم يقوم الحساب فجاء جاء بديع في معناه من بيان التوحيد الورهين وجمع وجمع جمل من أدلة من أدلة بإيضاحه وتدينه البرهين يستخدمها كثير من العلماء البراهين البرهان والدليل والقرينة طبعا البرهان هو أعلى شيء والدليل أقل منه والقرينة أقل بأقل كثير جدا جدا القرائن إذا احتفت تتكون دليلا تكون دليلا والأدلة إذا قويت تكون برهانا يعني كثير ما يستخدم فعل فقاء. مثلا إذا مات شخص نقول هنا حدث جريمة قتل من القاتل الله يأتي واحد فلان نقول رأيته شاهدت هذا، عندك دليل، عندك بينة على هذا، عندك برهن. يقول لا والله رأيتوا يركض في الساعة الثالثة من الليل نحو جهاد الجريمة. رأيتوا يركض هناك ويجري. فهذه نقول له لا، هذا قرينة قرينة. فجاء آخر وقال رأيتوا خرج من البيت. جاء آخر قال رأيتوا يقفز من البيت. جاء الآخر يقول يجري من تلك الناحية. رأيتوا جاء آخر يقول كان يعني ساعة هو يمشي ويجي أمام هذا البيت. هذه كلها قرائن. أعطينا قرائن هذا وهذا وقفز وخرج ودخل أحنا ما رأينا هذا سمى قرائن كلها والقرائن أقوى في باب التوحيد مهمة جدا يعني كثير من طلبة العلم بالقرينة يكفر لا من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين لا تنفع القرائن يعني في إخراج الأمسان من الإيمان ولهذا حتى يقول علماء إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال من دخل الإيمان بيقين لا يخرج منه إلا بيقين الدليل أقوى منه الدليل كان يقول يعني أنا عندي دليل هو اعترف بذلك أو أخبرني الصادق أن فلان ابن فلان انتقه أنه رأاه هذا دليل والبرهان أقوى من ذلك كله وطبعا حجج الشريعة كلها براهين من الكتاب والسنة لأن ما في أحد أصدق من الله ومن أصدق من الله يقيل ومن أصدق من الله يحديث فإذا صح فخلاص يعني. نعم. قد جاء بدي عمزي معنا إنبيان التوحيد برهين وجمع جملي من فصار علماً, للموحدين فصار, علماً فصار علما للموحدين وحجة على الموحدين فاندفع به الخلق الكثير والجم الغفير فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدأ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث به الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله من رب العالمين فقال العبادة بجميع أنواعها يعني العبادة لها أنواع يعني ما هي أنواع العبادة أنواع العبادة الإسلام والإيمان والإحسان هي كثيرة جدا أنواع العبادة كثيرة جدا بس من أنواعها هذا ينبغي أن يعرف يعني أنواع العبادة الإيمان والإسلام والإحسان الإسلام والإيمان والإحسان أفضلها أفضل هذه الثلاثة ما هو أدقها وجلها هو الإحسان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن يراك الإحسان درجتين درجة أولى وهي عليا أن تعبد الله كأنك تراه ودرجة ثانية هي أقل اذا أن تعب... إن لم تكن ترى فإنه يراك الدرجة الأولى درجة المحبة والدرجة التانية درجة الخوف يعني أبد الله كأنك تراه وهذا تعلق بالله تبارك وتعالى كأنك تراه محبا له متعلقا به لا أحد في قلبك سواه ترغبه وتتقرب إليه وتتنعم بعبادته هذا هو الإحسان كأنك ترى الله تبارك وتعالى الخالق وانك واقف بين يديه هذه درجة كثيرا؟ درجة الإحسان والدرجة لأقل منها حتى هي من الإحسان فإن لم تكن تراه فإنه يرى في المرتبة الثانية خوف من الله تبارك وتعالى يعني تعمل هذه العبادات والإسلام والإيمان كذلك هي نوع من أنواع العبادات الإسلام هو الأعمال الظاهرة كل ما يتعلق من صلاة وصوم وزكاة وحج الأعمال الظاهرة هو كلها الإسلام والإيمان هي الأعمال الباطنة الاعتقادات ومن نوع العبادات كذلك الدعاء يعني هنا يشير الآن إخلاصه في جميع أنواع العبادات كلها قالوا من إخلاص في جميع أنواعها، من أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والخشية والخشوع لله تبارك وتعالى التوكل الله تبارك وتعالى والرغبة والرهبة هذه كلها يعني من أنواع العبادات وهي كثيرة جدا جدا من يتعلق بالقلب ومن ما يتعلق بالجوارح، رجاء والخوف والرغبة والرهبة من أنواع العبادة والتوبة والإنابة، الإنابة هو الرجوع، من أنواع العبادات، الإنابة، الإنابة أعلى من التوبة، الإنابة، ما الفرق بين الإنابة والتوبة؟ الإنابة أعلى من التوبة، الإنابة يرجو لله تبارك وتعالى، إلا أنها هي أعلى من التوبة وأخص منها، وتكون الإنابة من غير ذنب، حتى من غير ذنب تكون الإنابة لله تبارك وتعالى، خلاف التوبة، إذن الإنابة وأنيبو يعني إلى ربكم واسلموا يعني ليناب الى الله تبارك وتعالى الرجوع وهي اخص واعلى هي نوع من انواع العباده نعم ان اخلاصي في ذلك جميع انواعها لله رب العالمين وان كان ما كان عليه الكثير من جنس المشركين فاعلى الله منزله وقوى عزمي هذه هي علو الهمه هذا مهم جدا جدا يعني انظر يعني بالله حمده يعني بالله ثم بعلو الهمه ما الذي فعله هذا الإمام وهذا الذي نحث يعني بإخوانا وأحث بنفسي على علو الهمة وعلو الهمة تكلمنا عليها في الدرس الماضي يعني يكاد يكون نصف الدرس يعني كان في علو الهمة وإن شاء الله بين الحين والحين نحاول أن نذكر بعلو الهمة لأن في حقيقة النفوس تفتر والنفوس تضعف فنحتاج من يذكرها فنحتاج لمن يدفع بها للإمام، إلى الأمام من ذكر النصوص ومن الترغيب بلحامك الله من النصوص وذلك الترغيب وحال السلف وسير السلف في علو الهمة وطلب العلم لعل, لعل نبلغ بذلك المجد أو لعل نصل إلى الطريق بك صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصرة فقلت لا تبكي عينك وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا فنحاول أن نصل إلى مرة الله تبارك وتعالى وإلى الطريق وإلى رفع هذه الدعوة وإظهار الإسلام وشعائره على وجه الأرض وكذلك ننال بهذا فضل من الله تبارك وتعالى أن تحفن الملائكة وتنزعين السكينة وترشان الرحمة ويثن الله تبارك وتعالى في الملئ الأعلى ونتعرض لنفحات الله ونتعرض إلى الله تبارك وتعالى فهذا أمر مهم ومطلب النبي جدا جدا إذن علو الهمة مطلب النبي جدا دائما الإنسان يحاول يحدث نفسه وكيف نعلي همتي لأن علو الهمة دليل على كمال العقل وله لذة عظيمة بحسب قدرة الإنسان وبحد بحسب شرف نفسه، فأشرف الناس نفسا عليهم همّة. وانظر عبد الله ما حالك نعم. فآل الله همّته وقوّة عظيمته، فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والنِّماذج، ونهّام عن عبادة الأفجار والأحجار والقبور والطواقيات والأوثان وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان. فأفضل الله فأفضل الله كل بدعة وضلالة يدعو إليهم كل شيطان وأقام الله به على الناس يدعو, يدعو كل شيطان سواء الشيطان الجن أو الإنس لأن الشيطي منهم شياطين الجن ومنهم شياطين الإنس قال الله تبارك وتعالى شياطين الجن والأنس يوحي بعضهم إلى بعض يزخرف القول غرورة والشيطان هو من الشقوان يعني بعيد عن طاعة الله تبارك وتعالى فكيف نعرف الإنسان شيطان أو غير شيطان فإذا كان بعيد عن طاعة الله تبارك وتعالى فهذا يعني سلكة مسلك يعني والذي يقولوا بئر شطوان يعني بعيد كطار فهو البعيد الطاع عن الله تبارك وتعالى فيحذر عبد الله أن تتصف بأوصاب الشياطين وأن تكون بعيدا عن طاعة الله تبارك وتعالى والعبودية مستحيل إنسان في الكون ينفك عن العبودية مستحيل البتة إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا للشيطان قال الله تبارك وتعالى لما مأهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. كيف نعبد الشيطان كيف انتقع الإنسان في عباد الشيطان إذا عنصيف الرحمن وقعت بعباد الشيطان فإما أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى وإما أن تكون عبدا للشيطان عبدا لله أن تطيع أوامرة وأن تخضع وتذل لله تبارك وتعالى إذا عنصف الله تبارك وتعالى تعالى الله تبارك وتعالى تكون عبدا للشيطان. احذر من هذا المسلق أخي الكريم وكن يعني متدعا لله تبارك وتعالى ولا تتبع خطوة الشيطان. ولهذا دعاة الحرية الذين يقولون أنا نحن أحرار والآن أنا حر الحرية نابد أن تكون وفق الكتاب والسنة فإذا أنت اشتطيت وتجاوزت الكتاب والسنة فتكون تمرد عن الله تبارك وتعالى ليس اسمها الحرية الحرية هي أن تكون عبدًا لله أعلى درجات الحرية أن تكون عبدًا لله تبارك وتعالى فإذا أنت خالفت أمر الله تبارك وتعالى وتبدأ أنك حر لا أبدا والله ما في الحرية بشيء أبدا وإنما هو التمرد على الله تبارك وتعالى لا تستطيع تقول أنا أسرف واقتل وأزن أخرج متبرجة ورد أن أشرب خمر أشرب دخان أنا حر أصلي لا أصلي الآن خلاص أنا حر أعوذ بالله نص الله السلام والعافية لا أنت عبد وأكمل شيء فيك وأشرف شيء أن تكون عبد لله تبارك وتعالى ولهذا حتى الله تبارك وتعالى وصف نبيه في أربع مواطن يعني من أعلى الدرجات وصفه بأنه عبد في موطن الوحي قال وأنه لما كا قام عبد الله يدعوه وصفه بالعبودية في موطن الإسراء ومرقل سبحان الذي أسرى بعبده وكذلك في موطن الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى وموطن الدعوة قال الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه وصفه بالعبودية فأشرف شيء أن تكون أنت عبد لله والحرية تكمن في السجود إلى الله تبارك وتعالى ليش؟ يعني أنك تحررت من عبودية الخلق ومن رجائهم ومن الخوف منهم ومن الاعتماد عليهم وتوكلت على الله تبارك وتعالى ومن يتوكل الله إن حسبه واعتمدت عليه اعتمادا كبيرا وتعلقت بالله تبارك وتعالى في قوله الذين يخشونه ولا يخشون أحد إلا الله تبارك وتعالى ويخوفونك بالذين من دونه إيش؟ قال أليس الله بكافٍ عبداً ويخوفونك باللذين من دونه النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني من يحرص عندما نزلت هذه الآية خلاص ختلف ولم يجد له بواباً أو شيء كذا أليس الله بكافٍ عبداً ويخوفونك باللذين من دونه قل الله تبارك وتعالى فلا تخافوه ما خافوني إن كنت مؤمناً قل ابن القيم يعني علق الإيمان عليها إن كنت مؤمنين فخاف الله تبارك وتعالى ولا تخافوا غيره فلا تخافوه ما إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه ما خافوني إن كنت مؤمناً مؤمن. إذا في التوحيد تحرر كامل وحرية كاملة وهي الاعتماد على الله لا يلبس عليكم جوائز الحرية يا إخوة السياسيين لا يلبسون عليكم معنى الحرية الحرية هي الاعتماد على الله الحرية هي أن تكون عبد لله فالعبودية لله هي أنك تكون حر طيب غيره الذي لا يعبد لا يصلي لا يوحد هذا عبد عبد لمن عبد للشيطان هو عبد لله تبارك وتعالى حتى الكافر عبد لله تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى ولا اسلم من السماوات طوعا وكرها طوعا هو المسلم وكرها هو الكافر لكن العبوديه تختلف يعني بين العبوديه وعبوديه عبوديه القاهر وعبوديه يعني تختلف الامر وال والثواب معمول بالاختيار يعني في اختيارنا ابطل الله بدعوته كل متاه وضلاله يدعو كل شيطان واقام الله به علامه جهاس وأضحض به فوها المعارضين من أهل الشرك والعناد وذار بالإسلام أكثر أهل, أهل في كدلان. الحاضر منهم والبال وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاء حتى أقرر له من كان من أهل الشقاء إلا من استحوت عليه الشيطان وكرر إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب دعوته كما قال القتال رحمه الله تعالى الحالي أول هذه قمة إن نسي من لما قالوا لا إلى الله أن ترى ذلك نشكون وكبرت عليهم وذاق بها أبليس وجنوده فأبى الله بالله يمضيها ويظهرها وينصرها على من نوأها إنها كلمة مخاصة بها فلج من نوأها يعني من عذها قال هنا وإيش وينصرها على من نوأها نوأها عذها إن كلمة مخاصة بها فلج الفلج هو الظفر والنصر يعني تقول فلج, فلج الرجل على خصمه يعني إذا غلبه وانتصر عليه يعني بكلمة لا إله إلا الله قال هنا إنه إنها كلمة من خاصم بها فلج يعني انتصر على خصمه وظفر بالنصر نعم إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نشط إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها يقطعها في ليالي القلائم ويسير راكب في فئة من الناس لا يعرفونها ولا يفهمون بها. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نتلو نظماء. هذه هذه اللي غيره يعيشوا على الدين. عندما يرى الفساد قد استشرى وكذا ويعني يدعو إلى التوحيد وينافح به خصومه هذه الغيرة التي ينبغي فبهداه مقتده يعني أخي الكريم ينبغي أن يكون في قلوبنا الغيرة على دين الله تبارك وتعالى ما سبب هو فتور لهمة قلة الغيرة على دين الله تبارك وتعالى انظر الله تبارك وتعالى عندما رأى فرعون قطغى وبغى في الأرض ما الذي فعله الله تبارك وتعالى قادر أن يقتله قادر أن يتنيه بكلمتكم فيكون وقادر أن يهدي رجل مباشرة ولكن كي يعلمنا الله تبارك وتعالى سيراً نسيره عظيم قال الله تبارك وتعالى إن فرعون عال في الأرض وجعل أهل هشيها يصطدعف طائفة منهم يذبحوا أبناءهم ويستحي نساءهم إنه من المفسدين نعم؟ إنه كان من المفسدين قال الله تبارك وتعالى ونريد أن نمن هذه إرادة الله تبارك وتعالى الذي يريدها الإرادة هنا إرادة كونية الإرادة تنقص شرعية كونية سيأتي في أبواب التوحيد ونريد أن نمن على الذين صدعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمانا وجهدهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه يا الله سبحانه الله يعني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه متى كبر موسى متى حمل متى وضعته متى كبر متى ترارى متى بلغ أشده حتى عندما جاء إلى فرعون احتج عليه بما احتج بعض الناس اللي جهل يمسح الله يقول ألا من رب كافينا وليدا لم يقرعه بالحج لم يخاصم الحجة بالحج ولكن خاصمه وقال ألا نربك فينا كافينا وليدا ولا بيت فينا من عمرك سنين وفعلت وفعل كثير من الناس يقول أنا مربيك أنا اللي ربيتك أنت أمس كنت كذا اليوم جيت كذا لا خطأ ليس هكذا الدعوة دعوة فرعونية حجة فرعونية انظر الله تبارك وتعالى كيف علمنا رسالة عظيمة جدا إن ينبغي إنسان في الصبر في الدعوة والتعلم ويعني لعل الله عز وجل أن يعلم همتك وينفع بك لا الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم في نفسك وفي بيتك وفي وظيفتك وفي الطريق وفي المسجد داعي كل إنسان بس يربي نفسه يهيئ نفسه الإنسان انظر الله تبارك وتعالى هي الرسول مع أن فرعون طغى في الأرض وبغى وفجر في الأرض وجعل أهل أعزة أهلها يعني وجعل أهلها شيعة يصطعف طائفة منهم يذبح ويقتل نص الله السلام والعافية ولا أحد أخير من الله تبارك وتعالى ذلك أجل ذلك حر... إيش؟ حرم الفواحش قادر يهدي الله تبارك وتعالى هامان لأن الهداية ملك الله تبارك وتعالى ويهدي أي إنسان ولكن بدأ يربي في الرسول من الصغر ما فيه أبدا يعني موسى أبدا يعني حتى ما تكون إن فرعون على في الأرض قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هذا يعطينا يعني تدرج في الدعوة أن الإنسان لا يئس ويكون نظرته نظره بعيدة جدا لإعلاء كلمة الله. بك صاحبي لما رأى الدرب دونه أيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت لا تدكي عينك وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره. إذا مست في الطريق أعذرت. كما يقول الشيخ الألباني نمشي بهذه الدعوة مشية السلحفة. لا يهمنا متى نصل، ولكن يهمنا إيش؟ أن نموت ونحن على الطريق. أخي لا تتعجلون ثمرة ولا يؤيسكم الشيطان يقول متى ستصل ومتى ستصل عالمان ومتى ستنصر ومتى ستدعو هذا كلا العلماء قالوا من تطبيط الشيطان في طلب العلم ولا تقول اني كبرت انا كبير في السن من كيف ساطلو كذا لا بالعكس الله يعني حتى ما كبر سنك اولا تحفك الملائكة وتغشاك السكينة وتنزعك الرحمة وفضل عظيم جدا وتدر كلمة الله تبارك وتعالى وتتعلم كلمة الإيمان انظر ابو حامد الغزالي يعني, يعني كم بقى وقد ضل في كتبه وانحرف واشتطى وكذا حتى من الله عليه بالتوبة يقول العلماء مات يعني آخر أمره أنه مات على مات جاءت لهذا في آخر من عمره وكثير من العلماء طلبوا العلم وهم كبار هذا إن توبته يعني اذكروا العلماء هذا ولا كتب كتبه لا أنصح في خراته أبيضا الصراحة مع أنه موجودة في بعض المساجد فسمح الله القائمين عليه الصراحة ما ينبغي ذلك أقول حتى ولو طلبت العلم في الكبر أخي كريم فهي شرب لك وعزل مجد ولا يؤيسك الشيطان لأنه جعل العلماء من فتور في الطلب العلم اللي هو الشيطان يؤبطك وتيأس أب... أسماعي الكسائي عاد باللغة يقول علماء أنه ذهب يطلب علم النحو وجد صعب وفي الحقيقة علم النحو ليس بصعب ويمثل العلماء أنه بيت من حديد بابه بيت من قصب بابه من حديد فإذا خذت الباب خلاص يعني وهو علم سلج جدا وعظيم جدا صراحة لا ينبغي الإنسان يتورط فيه بحيث إنه هو يترك التوحيد وكذا ويحكم الشريعة باللغة التي عنده لا خطأ وإنما ينبغي أن يكون هو أسير للقرآن والسنة الكسائي طلب العلم فوجده يعني صعب فرجع وأيس منه فهو استظل تحت ظل شجرة في طريق راجع فرأى نملة تأخذ طعامها وتصعد إلى الجحر وتنزل تصعد وتتصب ثم تدخل تنزل تصف. فصارت تحاول تحاول تحاول حتى دخلت إلى الجحر فقال والله ما هذه بأقوى مني يعني حتى نجحت صارت تحاول فرجع يقول العلماء حتى صار إماما في هذا الباب صار إماما مش أنه طلب العلم فقط إذا لا يعيسكم الشيطان وينبغي الإنسان ألا يأس نعم أقول هذه الغيرة على دين الله تبارك وتعالى لمثل هذا فليعمل العمل هذا هو المقصود يعني جاء هلا وسعدا تجيء ولاهملي دعوتي وسهو واستشعر بطلعتي واسمع عليهم ثنا ونظم فميد ذلك ما قاله ما قاله علي صنعاء محمد بن اسماعيل الامير في هذا الشيخ رحمه الله تعالى شعرا وقد جاءت الاخبار عنه بانه يعيد لنا الشرع الشريف بما يندل وينشر زهرا ما طوا كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر اثار الشريعه هادما مشاهدا ضل مشاهداً ظل الناس فيها عن وجهي ظل <MARRYL2> الناس فيها عن وجهي أعادوا بها معنى سواً ومثله سواً أعادوا بها أعادوا فيها معنى سواً ومثله سواً أعادوا فيها معنى سواة ومثله سواعى. ومثله ومثله يغوت وود بث ذلك من ولدي بئس ذلك من ودي بكس ذلك من ودي وقد هتف عند الشدائد اسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي وكم عطوا في سوحها من عقيرة وهلت بغير الله جهرا على عمدي وكم طائف حول القبور مكبلي ومستلم الأركان منهن باليد. يقول الشيخ بن باز يعني مستلم الأركان منها باليد. باليدي أفضل نعم. أذكر الصاحب الصبر كما يقول الشيخ بن باز نعم قال شيخنا أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه لقد رفع المولا به رتبة الهدا بوضن به يعلى الظلال ويُفعو سقاه نمير الفهم مولاه فرتوه سقاه نمير الفهم مولاه فرتوه وعم بتيار المعارف يقطعه فأحيا به التوحيد بعد دراسه وأوها به مطلع الشرك مهيع مطلع الشرك ما هي عظم المجد التي فقلها سما مجد سما المجد التي فقلها التي مرتق التي مرثق لها سواه ولا حاذا فناها سميدع ولا حاذا اش ولا سواها ولا حالا فيناها فيناها سميدع, سميدع. سميدع تحت قال هو الصير الشديد يعني نعم. وشمر في من هذه سنة أحمد يشيد أحمد. أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازل نرجع, نرجع فأضحك به السمحاء يبس متضرها السمحاء الشريعة يقول الشيخ مباس فأضحك الشريعة وأمسى محياها يضيء ويلمع وعاد به نهج الرواية طامسا وقد كان مسلوكا بين الناس تربعه وجرت به نجد ديول اختخالها آسف أنا أخطأت تربع هو السير الشديد لكن سميده هو قالت نحن الشجاع القوي نعم سميده هو الشجاع القوي ولكن تربع أنا أخطأت يعني هنا إن شديد نعم. وجرت فيه نجد بيول ابتخارها وحق لها بالألمعية ترفع نعم. فأتار فأثاوا فيها سوام سوافر. سوام سوافر. سوام سوافر. وأنواؤه فيها سوام سوافر. سوافر يعني ماكشوفة يعني جميلة وصوام يعني فيها تضيء وتلمع. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسلا. من توحيد الإيمالة وبيالني بالأدلة من الكتاب والسنة وذج ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله واجب من الشرك الأصغر ونحوي إذا موضوع الكتاب مهم جدا جدا هو دراسة علم التوحيد وما ينافيه من الشرك الأكبر وما يضاده ما يضاد كماله ما يضاده يعني يخرجه من الملة فكل عبادة يعني الإنسان يتعبدها من قول أو عمل واعتقاد تبتت في الكتاب والسنة صرفها لله تبارك وتعالى توحيد ودليل على الإيمان والإخلاص وتوحيد الله تبارك وتعالى وصرف ما أمر الله تبارك وتعالى به لغيره شرك والعذة بالله مع التفريق طبعا بين الفعل والفعل يعني قد يكون الأمر كفر ولكن ليس كل من وقع في كفر وقع الكفر عليه هذا أمر مهم جدا جدا حتى أن شيخ محمد بن أبو يعني يعترف الجهل في طابور القبر الذي كان هو جاهلا فإلا لو ما اعتبرنا الجهل في لم تجأت الرسالة فلا بد إذن حتى يسمع كلام الله سماعا يعيه وتنتفي الشبهة ويقوم عليه الدليل وتستبين المحجة لأن الحجة أن تبين الدليل ويستبين له الدليل الحجة هي أن تأتي بالدليل وأن تبين الدليل ويستبين له الدليل وتنتفي الشبهة أربعة أمور ليس أن تأتي بالدليل فقط قد تأتي بالدليل وهو عند أدلله قد تأتي بالدليل وهو لم يفهم الدليل فلا بد أن تأتي بالدليل وتبين الدليل ليس تبين الدليل فقط حتى يستبين له الدليل وتنتفي الشبه مع ذلك والشرك الأصغر يعني هو وسائل وذرائع يعني ينتاخد بها إلى الشرك الأكبر من إرادات وأقوال وأفعال لم تصل إلى العبادة، فهذه تكون يعني الشرك الأصفر هي وسائط، فهذا كتاب موضوعه عظيم جدا جدا، أنه هو يدرس هذا العلم علم التوحيد والشرك الأكبر والشرك الأصفر والشرك العبادات والأوتان والأحجار والتوكع على غير الله عز وجل، الله يعني كتاب دسم فيه علوم يعني جمة عظيمة جدا جدا جدا لو صبر الإنسان عليه. يعني يستفيد يعني بذلك ويزداد إيمانه يعني الإيمان يزداد بالعلم نعم. وما يطهر من ذلك ويصل إليه وقد تصدى شرحه حفيظ المصنفين وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد وسماه تيسير عزيز حميد في شرح كتاب التوحيد هذه المصطلحات هي تذكرها حيث أطلق الشيخ الإسلام نعم. فالمراد أطلق شيخ حيث أطلق الشيخ الإسلام. حيث أطلق شيخة. حيث أطلق يعني مؤلف حيث أطلق كلمة شيخ الإسلام في المراد به. فالمراد به م. أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن مكيين والحافظ. والحافظ. والحيث أطلق الحافظ. فالمراد به من صدناه. فالمراد به أحمد بن حاجر العصفلان ولما قرأت شرحه. فأيته أقنط في مواضعه مر... وفي بعضها تسرار مستغنى بالبعض منه عن كل ولم يكمل فآخرت في تهديبه وتخيره وتهميله وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد انظر الأمانة صبح الله أمانة التأليف هذه يشير لها العلماء كثير جدا جدا الإنسان ينبغي أن تكون عنده أمانة في النقل وأمانة في التأليف كنا نستطيع أن نؤلف كتاب نأخذ كتب الشيخ الألباني وكتب الشيخ الهتمين الشيخ بنباز نأخذ كتب هناك ونجمع ونكتب نكتب نكتب نكتب عليها اسمي خلاص وننشرها هذه سرقة في العلم هذه هذه سرقة هذا ليست بأمر حسن لكن تتأخذ الأمور وتجمع. انظر لأمان المؤلف يقول شرحه يعني في تيسير الحزب الحميد فأخذته فوجدته يعني لم يكمله فهذبته ووضبته وأكملته يعني هكذا قال يعني فأخذت في تهديبه وتقريبه وتكميله وربما أدخلت فيه بعض النصوص المستحسنة بالفعل أجاد فيه بعض الأمور أدخلها طيبة جدا كما يقول الشيخ بن باز يعني أدخل فيه أمور عظيمة جدا تتمة للفائدة وسميته فتح المجيد هكذا يكون الأمل في النقل وقال العلماء من بركة العلم عزوه إلى آله دائما حتى عندما تنقل أنقل لأهله العلم ولسيما الكتب القديمة وكذا الإمام الطحاوي في التحاوية في الحقيقة عبد العز الحانة يعني ذاكر أقوالا كثيرة جدا لشيخ السامة التيمي ولبن القيم يعني بالصفحات الطوال بالأربع صفحات خمس صفحات يوم كلامهم من غير تغيير أبدا ولم يعزوا إليهم قال العلماء لي أن كان في زمنه لا يحبون شيخ السامة التيمي وكانوا يحاربونه وحارب ضروس قوية جدا جدا فكان يكتموا اسمه فإذا كتمت الإسم لمصلحة شرعية نبأس بذلك أما لكن تكتم الإسم فهذا خوفا يأتيك العجب والرياء صلى الله عليه وسلم يعني الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فشوف انظر أمانة المؤلف يقول أخذت الكتابة فهذبت ونظرت فيه وكذا وكذا هكذا ينبغي إنسان ومن بركة العلم أن تنسبه إلى أهله تعزوه قال شيخ صلى قال ابن القيم قال طبعا هو العلوم تكون كثيرة اللي في دهنك أو في تعليفك يعني يصعب عليك العزف في كل شيء بس كل ما تعزو أكثر كل ما يكون أكمل وكل ما يكون أفضل وهي ضركة للعلم لأن فيه إخلاص وفيه تجهيد النفس من الحول والطول وأن هذا ليس من بنيات أذكاري ولا شيء وبالفعل يا أخي هكذا ينرغي المؤمن ونحن شو احنا ما وظيفتنا؟ نحن ما وظيفتنا إلا النقل فقط ننقل من الكتب فقط نعم الله وأسأل أن ينفع به كل طالب كل طالب للهلم يوم السبت وأن الله. يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الآن نبدأ في الكتاب الآن إن شاء الله هذه مقدمة بسيطة قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الشاعر رحمه الله طبعا الابتداء بالبسمة هي عن مؤلفين وقبل ذلك يعني هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرسل يرسل الملوك يبتدئ بها دائما وهي يعني ابتدى الله تبارك وتعالى قبل ذلك في القرآن فجاء بها العلماء يعني تبركا وتيمنا وهي سنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدع بها الإنسان لسيما في المؤلفات وجعت فيها حديث الحقيقة التي ذكرها المصنف هنا كلها ضعيفة الحديث قال الشيخ الباز يعني يقوي بعضها بعضا ولكن لم أجد هذا الشيخ الألباني لنبحث في هذه الحديث يعني كله يقول ضعيف ضعيف لم يقول يعني ترتقي إلى درجة الحسن في تقويتها والحديث الضعيف طبعا بكثرة طرقه يصل إلى درجة الحسن كما قال العلماء لا تحاربن بناظريك فؤادي فضعفان يغلبان قوية اليوم أقوى القلب ولا العين القلب أقوى ورسمي العين الواحدة يعني ولكن عين وعين قوية إذا أنت في النصف يعني بقوة وبشراسة يخاف ويج ينكسر فيعني عين مع عين مع نظرة الشراسة والقوة يعني يجبن القلب هذا يقول لا تحاربن بناظريك فؤادي يعني ما تفنصش فيها فالنصفية يعني خلاص ننهز مولين وننكس نشوف ضعيفاني لهم العينين يغلباني قويا الذي هو القلب فالعلماء يقولون الحديث يزدان بكثرة الطرق ضعيف وضعيف وضعيف وضعيف يصل لدرجة صحيح هكذا يقول الشيخ الألباني طبعا هو ضعيف وضعيف وضعيف يصل لدرجة الحسن لغيره هذا الأصل والحسن لغيره مع يعني كترة يصير الحديث حسن والحسن مع الحسن يصير صحيح لغيره وصحيح لغير يرتقي إلى الدرجة الصحيح يقول الشيخ الباني أحيانا يعني لتضافر الطرق في حديث ما أنه يصح في الصحيح ولم يضرب لذلك مثلا بس أظن والله أعلم لعل يصلح أن يكون هنا مثلا يعني إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الورد والحديث ضعيف هذا ولكن يستطيع العلماء كثير جدا جدا أقول يعني كثرة تضافر الطرق تزيد ولكن يشترط في الحديث ألا يكون شروط بس حتى يرتقي. لا يكون شديد الظافر. مثلا عندنا حديث ضعيف وحديث شديد الضعف لا يرتقي كلاهما إلى درجة الصحيح. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ان تصوم تصح. هذا شديد الضعف قال صوم تصح آسف صوم وتصحو هذا ضعيف. ان تصوم تصح هذا شديد الظافر فلا يرتقي هذا مع هذا يكون درجة الصحيح. بس هنا ذكر كل الأحاديث شيخ بن باز يقول أن ترتقي بعضه إلى بعض درس صحيح ننظر الأحاديث اللي ذكرها في البسملة وما فائدتها الأسماء فيها وتعلق هذا الباب بتوحيد الأسماء والصفات نعم تذا كتابه بالبسمة استئذاناً بالكتاب حديث وعملا بحديثي بحديثي كل أمر أمي ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أخلاق محبان هل ضعيف هذا؟ قل شيخي بينا. أخرجوا ابن حبان من طريقين: قالت مصلى والحديث حسن. ولأبي داود مهما قالوا يعني وهم من حسنهم يعني ليس بحسن هو, هو ضعيف نعم. ولأبي داود مهما كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع ولأحمد كل أمر ذي بال. لا يقتصر بذكر الله فهو أبدا أو أخطأ. كذا مرتين يقول الشيخ ابن باي ضعيف ضعيف نعم. مرفوعة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه الله فهو أخطأ. ضعيف كذا يقول الشيخ رباني. ابن باي يقول يعني يتقوى بعضه البعض يعني نعم. والمصنف قد قل... قد في بعض سقهي على المثملة لأنها من أبل الثناء والذكر ول المتقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مرسلاته كما في كتابه لجفل عظيم روم وبقى علي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله نعم. وعلى هذا فالانتداء بالبسملة حقيقي وبالحمد التي نسبي إضافي او تقول بالحمد له نسبي جاءت بعض نسخ وبالحمد له نسبي إضافي يعني انباب الكمال نسبة معناها يعني انباب الكمال يعني الأكمل أن تبدأ بسم الله الرحيم ثم الحمد لله الرحيم. هذا كمال أما البدأ ببسملة فهو حقي أصل يعني لأنه استنالا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أي, أي بالنسبة إلى ما بعد ما بعد الحمد يكون مبدوءا به والباء في بسم الله متعلقة بمحجوف واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأا له. هذه البسملة طبعا مختلف العلماء في حكمها بعض قال واجب وبعض قال مستحب وأكثر فقهاء على استحبادها والراجح التفصيل في بعض المواطن تكون واجبة في بعض المواطن تكون مستحبة وجاء الحكث عليها أن الله صلى الله عليه وسلم قال يا غلام كل بيمين سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك فهنا واجبا لأنه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الذي لا يسمى الله يعني أكل مع الشيطان وإذا دخلت البيت لم تقل بسم الله دخل معك الشيطان فإذا قلت بسم الله في دخولك البيت يقول الشيطان لم ندرك المبيت فإذا قلت على الأكل يعني بسم الله يقول لم ندرك الأكل ولم ندرك المبيت في عمر الإنسان إذا دولج بيته ودخل بيته يقول بسم الله وكذلك إذا أتى الإنسان أهلهم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أتى الإنسان أهلهم يعني يقول بسم الله الله مجربنا الشيطان وجنب الشيطان مرزقنا ويكره ذكره بسم الله تبارك وتعالى وأنت عريان عريان عريان كاملا يكره ذلك وهنا في الجماع بسم الله الله مجربنا الشيطان وجنب الشيطان قبل التعرّي يقول الإنسان هذا قبل أن يتعرّي بالكامل يذكر الله تبارك وتعالى الدليل هذا يعني يقول الشيخ الألباني يعني عندما سئل عن الدليل في هذا قال الله أحق أن يستحي منهم عن جاءت البسملة له كثيرة جداً وال هنا العمل تحت محدوده هنا إيش يقول نين قال والباء في بسم الله الرحمن الرحيم والباء في بسم الله متعلقة بمحدوف واختار كثير من المتعليق هذا هي متعلقة بمحدوف بعضهم جعل محدوف هذا فعلا وبعضهم جعله اسما فمن جعله اسما هذا المحدوف استدل بقول الله تبارك وتعالى بسم الله مجراها ومرساها ومن جعله فعلا متعلق بفعل يحدث تعلق بقول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي ال... خلق ف... وكلاهما يعني على حسب تقدير أنت المصر تقول بسم الله أبتدئ أو بسم الله اتدائي بسم الله اقتراعتي أو بسم الله نعم فأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص وأدخل وادخل في التعظيم وادخل وادخل وادخل في التعظيم <تصفيق> وادخل في التعظيم وادخل, في <تصفيق> وأدخل في وأوفق للوجود ولأن أهم ما يبدأ به لك الله تعالى وذكر الآلام بين القيم رحمه الله تعالى لحد العام فوائد منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالمسملة في كل عمل وقول وحركته فكان الحذف أعمّا إنها مقتصرة. الله أكبر مهم جدا كلامنا الآن. طيب إلى هنا وصل الله وسلم على سيدنا محمد وننظر الآن كان في بعض أسئلة. ولا سمير القراءة. سمير. طيب لا لا أطلب عليكم القراءة. درس قد محاول نطلق من مقدم إن شاء الله. هنا يقول صاحب هذه الورقة لم يذكر اسمه أكل جزاء الله خير الصراحة وإخوة نحن جلوسنا هنا يعني من باب المدارسة والمذاكرة ولا يعني هذا فقط رأي. أنا أشكر هذا الأخ الذي كتب هذه الورقة لم يكتب اسمه يقول فائدة جاء في سؤال في الدرس الماضي هل في الشريعة أسرار طبعا وجاء السؤال هذا الشباب من يقتنصون الألفاظ زم الله خير الصراحة يقول فإذا جاء في سؤال في الدرس الماضي هل في الشريعة أسرار قال صاحب الورقة, الورقة هذه قال وبعد البحث في المكتبة الشاملة اتضح أن هذه العبارة يقولها كثير من علماء أهل السنة فقد قالها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام السعدي والشيخ العثيمين في تفسيره الحكمة في قوله تعالى ويعلمهم الكتابة والحكمة انظر زاد المعاد وإعلام الموقعين وتفسير السعدي أقول الله خير على اهتمام الأخ هذا يعني أنا عندما ذكرت هذه الكلمة أنا طبعا ذكرت مثل الأولى لو تركت أنا تأدبا مع السائل لسأل الأمر وحببت أن ننبه على أسرار الصفية وشطحاتها وأن الشريعة أسرار لا يعلمها إلا الله وحتى العلماء قالوا في ألف لام ميم بعض جعله من المتشابه يرجع إلى المحكم من ويات المحكمات ومن الكتاب واخر متشابهات ذكروا أنت المتشابهات في القرآن من من ذكر ألف لام ميم هذه والقول الراجح أن حتى ألف لام ليس تصير الله به على القول الراجح وإنما هي يعني لها معاني ومعانيها أن هذا القرآن متكون من هذه الحروف التي أعجزت الثقلين انظروا يعني سبحان الله علوم فيها حديثي المسألة هذه في لأن ليس مجلبصها كذلك أشكر كاتب هذه الورقة على اعتنائه والمقصود بالأسرار هي يعني معادن وكنوز يستقيها طالب العلم من داخل بطون الكتب ومن العلماء. كما يسألك السؤال لماذا خلقت أنت؟ القائم في دينك هو عباد الله تبارك وتعالى. لولا ما يقولون ما تريعتك عالم؟ قل كن تخلق لي أمرين سنيين. أنت علمت أمر جوا العبادة، ولكن خفي عليك أمر هو يعني سر أخذه من بطون الكتب يعني ومن العلماء أنك خلقت لي الله. وأنك خلقت لعبادة الله تبارك وتعالى واستدل العلماء على الغ... يعني أنك انت خلقت لمعرفة الله تبارك وتعالى من القرآن وليعبادة الله تبارك وتعالى من القرآن وغير ذلك أمت لك كثير جدا يعني تجد معادن وعلوم غزيرة جدا جدا يعني جمع يظفر بها الإنسان إذا أكثر من الاستغفار وأخذ بالأسباب وسهر الليل وتابر في النهار في طلب العلم السؤال هذا ما فيه الورق يقول لديه آه يوصلون زال خير شنو يقول بعض الشباب يريد أن يحضر الدروس فليس لديه مال وليس لديه سيارة فيوصي هذا صاحب دل يقول الرجاء يعني التعاون في حمل الأشخاص للدروس أنا أوصي هذا كذلك وأستدل عليه بقول الله تبارك وتعالى من كان له فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له الحديث صحيح من كان له فضل ظاهر من كان وجاء في الجهاد في هذا الأمر ولكن من كان له فضل ظاهر فليعود به على من لا ظهر له يعني وقال الله تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى نعم الأسئلة نشوف أقول السائل بارس الله هل يجود التقليد في العقينة التقليد هو التقليد يعني مذموم ذمه العلماء. قل ابن عبد البر يعني أجمل العلماء لأن المقلد ليس بعالم. يقول الله تبارك وتعالى فعلم أنه لا إله إلا الله. فعلم أنه لا إله إلا الله. يقول البخاري يعني بعد طلب العلم قبل إيش؟ قبل القول والعمل. فالعلم الأمر مهم جدا جدا. والعقيدة هي ما يعقل الإنسان قلبه عليها. يعني لا تريد التقليد وإنما تريد العلم يعذر فيها الجاهل في بعض المواطن الحقيقة ولكن لابد أن تريد العلم لابد يعني من العقيدة من العلم وهو يعني واجب أما إذا كان يقصد السائل هل يتاب على أعماله إذا كان قلد فنرجو أنه هو أن يتاب على أعماله هذه ولكن التقليد مذموم ولا ينبغي أن يتعبد الله تبارك وتعالى من غير معرفة ومن غير برهين. نعم. يقول سعيد كيف تؤدي دراسة كتاب التوحيد على حياة المسلم ويصبح هذا العلم منهج حياته. في أقل ورقة أحد المشاهير قرأها يقول فاين. الذكر رشيد صالح الشيخ آل يشرح العقيده الواسطيه أن نبي الله عز وجل سليمان كان يدعو بالبسمله في مواثلات ودليل قوله تعالى وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم وجاء في مصنف عبد الرزاق كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في بدايه الامر بسمك الله ثم لما نزلت هذه الايه اصبح يكتب بسم الله الرحمن أشكر الأخ على هذه الفائدة العظيمة ويقول أن سنت المرسلين واستدل عليها بقول إنهم من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم وصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب بسمك اللهم حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم جزاه الله خير فإذا استفدنا من الأخ شاء الله خير نعم يقول كيف تؤثر دراسة كتاب التوحيد على حياة المسلم ويسبفه من ويسبف هذا العلم منهج حياة هو بحقيقة سؤال وجيه جدا هذا الكيفية هي بمعرفة الأثار التي تتولد من هذه الصفات أو المترتبة عن الإنسان الإنسان عندما يتعلم العقيدة ينبغي أن يطبقها في الواقع وكيف يطبقها في الواقع مثل إذا أخذنا صفة الرحمن ندرس صفة الرحمن معنيها وقال العلماء فيها والحديث والأدلة من القرآن والسنة ونعلم يعني مواضيعها ورحمة الله تبارك وتعالى والسائحاتها ما هي الأثار التي تترتب على نفس المسلم؟ ما هي الفوائد التي تتسويذها؟ عدم معرفتنا بهذه الصفة ما هي الأثار السيئة التي تتولد على نفس المسلم في عدم رحمة الله تبارك وتعالى من يأس من قنوط من كذا من كذا ويذكر على هذا من الكتاب والسنة مثلا على هذه الأثار إذا الخالق، الغفور عندما ندرس الصفات ندرس معها الأثار وهذا أنا أحب الدراسة بالطريقة هذه أن يعني نشعر القلب واللون عليه وإيقاظه أن هناك أثار تعود على نفس المؤمن ما هي الأثار الحميدة؟ هي كذا وكذا وكذا وكذا آه يستفيد يتذكر الإنسان يتعلق بهذه الصفة عرفنا الصفة ما هي الأثار التي تعود إليها؟ من عدم الياس من عدم القنوط من كذا من تعلق بالله فهذه معرفة الأثار تجعل الإنسان يعني يطبق العقيدة عمليا يسير معها نحن ما نريد ندرس عقيدة يا مجردة هكذا بل هي أسماء الله تبارك وتعالى كلها لها معاني ما أنزل الله تبارك وتعالى اسما من أسمائه أنه جامد يدل على الذات فقط. هذا قول المعتزلة المعتزلة جعلوا أسماء الله تبارك وتعالى يعني جاملة لا تتصب بصفات أبدا ومعتقدان السنة والجماعة أن الأسماء يعني لها دللتين لا كل اسم لدلالتين ولا يتم الإيمان إلا بهاتين يعني لا تكون مؤمنا إلا بهذين الأمرين الأمر الأول اللي هو دلالة الاسم على الذات والدلالة والأمر الثاني أن دلالة الاسم على الصفة فلهذا يعني استكمل سندرس شرح قواعد مثل الأسماء أسماء الله تبارك وتعالى أوصاف فأعلام أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف ما معنى أعلام؟ أعلام يعني لدللتها على الذات فالإسم الذي يدل على الذات يكون علم لله تبارك وتعالى وأوصاف دلالتها على هذا الاسم. الذات لا نعرف كيف يدها حق وحقيقة وأنها مقدسة عظيمة جدا هي التي أوجدت المخلوقات تتصب بصفات الكمال ويعني نمفي عنها صفات النقص ربنا حي قيوم لها أوصاف هذه الذات العظيمة سندرس هذا كله يعني في باب الأسماء والصفات. فهذا يجعلك يعني متعلق بالعقيدة وأنك تعلم أسماء الله وصفاته فتؤثر فيك في الواقع. تعرف معانيها وما دلت عليها والأثار المترتب على نفس المهم. نعم. يقول سيد السلام عليكم بما أننا في صدر شرح كتاب التوحيد فنحن مرنا على كلمة الطاغوت ولم نتبين معناها نريد شرحا مفصلا. <تصفيق> <تصفيق> الطغوط والطغيان هو جواز الحد وعذى ابن القيم كما سيأتي أن الطغوط خمسة فالطغيان وأنه لما طغى الماء حملناكم بالجارية طغى يعني حتى الله عزيزي قال عن فرعون طغى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة ويعني في طغى الطغيان هو متجاوز الحد يقول علماء يعني الطغيان هو متجاوز الحد والشبط والإعراض عن الله تبارك وتعالى وسأتي الآن في يعني في أن ابن القيم عدد طغيط خمسة منها الحكم بغير من الله ومنها يعني الشرك يعني يعني توضّح نعم أه حتى نظن أن في بعض الملفات عد المجاز يعني أنه طغوط من التغويت من عيد ايه ايه سؤال هذا هل هو سمعت؟ نعم الطغوط هو مجوز الحد يعني تجاوز الحد وطغى يعني حتى الماء إذا فار وكفر يعني وأنه لما طغى الماء يعني على وارتفع فإذا كان الإنسان على على شرعة الله وارتفع عنها وتجاوز الحد فيها وكابر وعاند يسمى يعني هذا طغيان ولا حكم هل يكفر او لا يكفر يحسب الامور ستأتي مباحثها ان شاء الله في بابها ومكانها نعم كيف يقول حفظ المتن حفظ المتن جزام الله خير لعلماء يعني جعلوا مختصرات شديدة جدا يعني لحفظ المتون وهذا مقصد الشيخ محمد خليفة تميمي اللي هو على السفن الإنسان يحفظ هذا الأمر جاب الأبواب كلها يعني حديث وآية حديث وآيتين آيتين وحديثين يعني كلها يعني مستقما من القرآن والسنة يعني ليس إلا يعني هي من القرآن والسنة ففي كتب صغيرة مدون لو استطاع الإنسان يحفظها هذا يكون جيد والصراحة يعني لو استعنتم بعضكم ببعض بتسميع المتون على بعضكم أو خمسة أو سبعة أمفار الدورات اهتمت بهذا كثير جدا جدا بحظ المتون وجعلت الجوائز في هذا الأمر هذا أمر طيب يعني المختصرات فالعلم ما حوى الصبر ومن حافظ حج على من لم يحفظ ومن علم يقول الشيخ الأتيمين يعني تعلمنا أمور كثيرة جدا جدا جدا بس نسيناها ولو بقى العلم كله الذي قرأناه يعني استرمن العلماء يقول هكذا يقول عن يا سبحان الله يقول ولكن نسينا كثير جدا جدا ينصح بالكتابة وينصح بالحفظ الشيخ كثير جدا يعني فالحفظ مهم جدا يعني يحفظ الإنسان وفي متون صغيرة أما بالنسبة لي أنا في الحقيقة ما نستطيعش أن نسمعه وكذلك الأسلة ما نحب الأسل لأن المشايخ أرسلهم يعني ما في أحد استخدمها الطريقة ولعل إحراج ولكن لعل يكون بالطريقة يعني التذكير واختصار ما فات وعرض مقدم على ما سندرس يكون الكفاية في هذه الساعة القصيرة يعني نعم والسلام عليكم هل كل الحديث يطلق عليه الشيخ البان إنه ضعيف ويطلق عليه الشيخ ابن باز إنه صحيح فمن رجح صحة الحديث علما أنهما لاهما يختي ويشيذ زارب الشيخ بن باز رجل عالم وهو محدث محدث لا أقصد به لأن بعض الناس يتساهل في هذه كلمة يقول محدث لأنه اشتغل بالحديث لأنه يدرس الحديث محدث له شروط صل فقه الشيخ الألباني محدث وهو عالم وفقه ليس محدث فقط وإنما المحدث يكون فقيها والشيخ ابن باز محدث وفقه هذا السؤال نفس سؤال في الشيخ الألباني في حديث أظن حديث السوق دعاء السوق إذا دخلت السوق ادخل لا إله إلا الله وحده ولا لا شريك له له الملك وله الحمد والحمد والحمد والحمد يموت بدي الخير وهو على كل شيء قدير حتى جاء فضله طبعا اذكر فالحديث هذا يضعفه الشيخ بن باز وكثير من مشايخ الحجاز يضعفونه فسؤل الشيخ الألباني قال له هل هو صحيح قال نعم هو صحيح قال له الشيخ بن باز يضعفه فالشيخ الألباني استحاق قال هو صحيح فالسائل رجع للأمر قال الشيخ بن بازو نفس السؤال مثلا قال لكن الشيخ بن بازو ضعيفه يا شيخ أظن عادها لا مرتين أو ثلاثة فذكر له الشيخ الألباني قال الشيخ بن بازو رجل عالم حتى عندما سئل الشيخ الألباني يقول لو من أعلم أهل الأرض يعني ما أراد أن يجيب قال لا, لا أخرج ولا أصوب ولا أجل عندما لاح عليه كثير جدا فقال يعني ثلاث ذكر منهم الشيخ بن بازو والله الشيخ بن باز يعني ما شاء الله لقوة الله بالله يعني شاهد له حتى أعداؤه حتى المبتدع شهدون له بغزارة العلم ونحسبه كذلك والله حزيب ولا نزكى الله أحد فقيل له الشيخ بن باز يضاعف هذا الحديث قال هل يذكرون الله هل يذكرون الله قال لا قال, لا قال الحديث صحيح فقال كيف يا شيخ رجعوا له مرة أخرى قال الشيخ بن باز رجل ضرير وهذا العلم في الحقيقة يحتاج إلى أهل التخصص يعني الذين تخصصوا فيه وتبغلوا والشيخ بن باز هو من أهل التخصص في هذا العلم في هذا الحديث ولكن يفترق يعني بين الشيخ الألباني يأخذ العلوم وينقح بنفسه الشيخ بن باز يقرأ عليه يقول بعض المشايخ في الأحاديث نجد الحديث ضعيف وننظر في رواته نجد فيه راون متكلم فيه وضعيف ضعفه العلماء ونجد الشيخ الألباني هو من العلماء الذين ضعفوا هذا الراوي. فقال نستغرب كيف الشيخ الألباني يصل هذا الحديث كيف يصحح هذا الحديث والحديث هذا ضعيف قال فنأخذ الكتاب ونأخذ البحث معدى السبر والتتبع للطرق الحديث قال نذهب إليه ونطرق عليه الباب نقول له يا شيخ هذا الحديث ضعيف وأنت صححته وفيه فلان ابن فلان ضعيف وأنت من ضعفته قال سبحان الله شيخ قال فيذكر لنا أسنيد ويخرج لنا مخطوطات ويذكر لنا طرق ومخطوطات لم نرها لا في الحلم ولا في العلم أبداً ولم نسمع حتى بها أبداً فقال نرجع بنخفي حني قال ونتابر ونذاكر ونطالع قال فإذا بالحديث واضح ضعف وأنه شديد ضعف ويعني تكلم فيه فلان وأن الشيخ الألباني نجح حتى وتكلم في هذا الراوي نقول الشيخ الألباني سهى في هذا الأمر أو أخطى في هذا الأمر نذهب نذكره نذهب نراجع معه المثلة. قال فنذهب إليه نتأبط البحث بعد التتبع ودقة البحث هكذا يقول العلماء الله المشايخ يقول حتى نذهب إليه ونطرق عليه الباب فيأتي لنا بمخطوطات وطرق وأستنيد لم نرها لا في الحلم ولا في العلم أبدا قال فلا فعلنا هذا مرارا حتى عجزنا أن عليه الباب في حديث واحد سبحان الله شوف العلماء يعني يبقى في الحديث يعني سبحان الله في مطالع الشيخ يعني ب16 ساعة وسيرته عروفة لديكم ولكن سبحان الله يا إخوة لا يتطاول بعض من الناس أو طلبة العلم على الشيخ أو مثلا على العلماء أو على المؤلفين على كل الشيخ الألباني أهل التخصص وليست المسألة في الخلاف في التصحيح والتضعيب فقط المسألة في أشياء كثيرة جدا في مسائل في فقه ومسائل يعني في أمور كثيرة في العقيدة وغيرها اختلف العلماء ولكن دائما الإنسان الخلاف هذا ينظر في الأكبر سنا الأكثر تخصصا الأكثر ورع دين الأكثر علم الأكبر سنن فهذه كلها موطيات تعطي الإنسان أن يرجح المسألة في موضوع على آخر ويعني في مثل هذا الأمر يعطى للإنسان الأمر لأهله ويرجح أهل التخصص إلا أنه لا ينبغي التعصب التعصب والأعمى أبدا لا إذا كان العالم موجود مثلا بزمن الشيخ بن باز الشيخ الألباني نأخذ الحديث هذا الذي اختلف فيه العالمان نذبه للشيخ بن باز. أقول الشيخ بن باز لم ضاعف صاحت هذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه هو نفسه يقول لك الشيخ كذا وكذا كذا نزل الشيخ الألباني الشيخ لم صحت هذا الحديث وأنا أتصل عليه بصحيح الشيخ بن باز ما تقولن في هذا العالم إذا كان موجود حي لا تجد بنفسك ولا تأخذ برأيك الآن تصل إلى أعلم أهل الأرض في ثواني بس بالتليفون تتصل به وتخاطبه الحمد لله هذه من نعمة الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فضيل الله ومننا الحمد لله ويقبل الله إلا يوم القيامة أما إذا كان مات نعتذر وننظر في المسألة يعني بحاتية إيش نحن ننظر نسل العلماء نسل مشايخنا في العلماء في هذا بعض قال كذا وبعضهم قال كذا ما هو القول الراجح هكذا ولكن العلماء يذكرون أصول يعني في الميل الأكثر علما وأكثر تخصصا وأكبر سنا دائما تحمل النفس إليه أكثر يعني الله أعلم نعم قلت كيف نصل إلى درجة الإحسان وكيف نحافظ على هذه الدرجة درجة الحسن هي توفيق ومنحة من الله تبارك وتعالى من جهة وأخذ الأسباب من جهة أخرى. الأخذ الأسباب بالعلم علم التوحيد وعلم العقيدة ومعرفة الله تبارك وتعالى. هذه تصل إلى درجة أنك ترى الله تبارك ترى يعني ترى الله عز وجل في أعمالك أقصى. ليس الرؤية البصرية وإنما المقصود به يعني أن الإنسان يتعلق بقلبه ويراقب ربه تبارك وتعالى. رؤية البصرية في الآخرة لأهل المؤمنين ويعني جحدها المعتزلة يقول ابن القيم عنهم يعني وحري بمن أنكرها أن يحرمها يعني يحرم هذه الرؤية الله صلى الله عليه وسلم فإذا أن تعمد الله سبحانه وتعالى تصل لهذه الدرجة أول شيء بالله حتى أن العلماء جعلوا أسباب من صراح الصدر التوحيد وكذلك نور كما يقول ابن قيم يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد ويكون سعة صدره وانشراح صدره بحسب ما أعطاه الله تبارك وتعالى من النور النور مقصد مقصود يا إخوة نور الإيمان الله وليه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار نصلاة السلام عليكم إذن انشراح الصدر والوصول إلى درجة الإحسان هي أول شيء من الله تبارك وتعالى أن كنت تتضرع إلى الله تبارك وتعالى ويوفقك الأمر الثاني أن كنت تأخذ الأسباب تتعلم صفات الله تبارك وتعالى وتعلم الفقة وتتدلل بين أدين الله تبارك وتعالى وتكسر من العبادة وتراقب الله تبارك وتعالى في أفعالك وفي أقوالك وفي اعتقادك وفي سرك وفي خلوتك وهذه المراقبة الشديدة تكون بالعلم والخوف من الله الخوف الذي يترتب عليه العمل فهذه هي الأمور هذه مع شدة تضر إذن هي بالعلم والعمل يصل الإنسان بهذا مع توفيق الله تبارك وتعالى لأنه هو أصل نعم. يقول في الله الرحمن الرحيم ما هي الطريقة الجيدة لتعليم الأطفال التوحيد وما هي الطريقة الجيدة والأسلوب الحسن في نزل الشرك من قلوب الآباء والأمهات الكبارة هذا يريد محاضرة بالنسبة للأطفال في الحقيقة على حسب السن تختلف من سن إلى آخر عرفت تختلف سن الأطفال بس يقول علماء من الخطأ أنك تأتي للطفل و تقول هذا الله موجود هذا خطأ سوء في التربية لا تقول أين الله؟ يعني الله موجود هذه خلاص منتهي منها من أوجب واجبات وهي مسلم بها يعني من التسليم يعني اجعلها من التسليم فلا تقول له على الله موجود أو لا لا وينه وتقول له مثلا أين الله يعني سبحان الله بعض الأطفال والله أنشهد هذا يعني حتى مع أبناء العلماء سبحان الله وهو صغير جدا لا يعرف يعني يعني سبحان الله فترة يعني يحنوا إلى السماء الله يريد هذا حتى عملياً يعني حتى أران بعض المشايخين لأبنائهم سبحان الله صلى الله عليه وسلم جداً يعني قال والله ما قلتها له أبداً يعني هل فيه تغطور يربها يعني هذه الأمور على كل تعليم الأطفال دائماً تغرس فيهم بالأسلوب الذي يفهمه الطفل يعني شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أهلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك دائماً الإنسان يركز على الأطفال كيف يعلمهم التوحيد خوفنا الله تبارك وتعالى آه شيء هذا يحب الرسول هذا يحبه الله هذا يغض الشيطان حتى يترسخ في دهني الطفل أن هذا المحرم يحبه الشيطان وأن الحق يحبه الله تبارك وتعالى هذا يكون أمر عملي حتى إذا فعل شيء يقول الله الله أنت يعني سبحان الله حتى يخاف من فعل هذا الشيء يقول الله لا يحب ذلك يعني على كلن بالنسبة للأطفال على حسب السن والأطفال سنهم يعني تختلف ولكن إذا أعطيت مثل الصغيرة جدا يعني يحفظها في مثل الأصول الثلاثة على حسب سن الطفل هذا يكون أمر جيد يعني في حتى الرسالة التي الآن يحظفهاها الطلبة في اللي قبل تعليم القرآن تعليم الصبيان التوحيد نعم رسالة طيبة جدا صراحة هي مختصرة جدا من الأصول الثلاثة قبل أن تعلم القرآن ولو استعنت بذلك طبعا بالدرجة الأولى يا إخوة هذا أمر مفرطين فيه نحن في أبنائنا كثير جدا جدا صراحة مفرطين في مفرطين فيه قليل من يدعو إلى أبنائه يعني يتضرع إلى الله عز وجل اللهم يا الله أسألك يا الله يعني ابني فلان تجعله كذا أبنائي وبناتي تدعو لهم في جوف الليل تركز على هذا كثير جدا جدا كثير منا يهتم بالمال ويهتم بالدنيا ولكن ينسى أبنائه كان العلماء من يقول لهم أصلح نيتي وذريتي يعني تدعو لأبنائك كثير جدا فهذا أعظم وتصير تصل فيها بعدين الشيء الثاني ممكن الترغيب إذا حسب كذا أعطيك كذا. بس لازم تعطيها. لابد لا تكذب عليه. وعلى حسب سنه يكون العطية يعني بحيث إنه هو يرغب أكثر وأكثر. حقا درست يعني القرآن في الإمارات فكنت أهتم بهذا الجانب. الطلب إنه به أنا يعني عندما يأتون يقول لهم ليش كيف في اللي في البيت كيف كذا. فاستفدت منهم وجدت يعني أكثرهم مثل الترغيب شيء الترغيب يعني. وأدكيها وفطناها جدا يعني فهذه هذه نافعة جدا جدا يا أخي تعالوا شوفوا كيف يعني تجد الشيخ يعني يضرب ويعني بالفجع يعني تستغرب حتى كيف أن هذه موجودة يعني في الكتاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولم يدرسوهم ولم يعلمهم فحفظ القرآن على صور غير صحيحة تجده مثل حليق وتجده يعني يسب وتجده أما بالنسبة للأباء فأمر عظيم جدا جدا سوتنا في هذا أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يخضع ويخنع ويذكر فضله ومنتهه عليه ويذكر له حبه له ولكن أبي والله أنا حريص على هذا الأمر بالله عليك الأمر فيه كذا وكذا وكذا والله حتى ولو أنك أنت أعطيت هدية لأبيك ترى هذا مقصر فيه كثير من الأبناء من من الأبناء أنا أسألكم سؤال لا تجيبون عنه بس خلي كل واحد يجيب في نفسه من منكم أعطى هدية لأبيه من منكم أعطى هدية لأمه كلنا ننظر ما يهدي إلينا أبائنا كلنا ننظر ما تهدي إلينا أمهاتنا والله يا أخي الكريم هدية أنت شوف الهدية لصاحبك كم تؤثر قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادو تحابو تعرف الهدية لأبيك أشد أثر من أن تهدي أنت لصاحبك يعني سبحان الله لها أثر كبير جدا وفيه كثير من الحالات عولجت مشاكل بين الأب وبين ابنه بالهدية والله كثير من الأشياء والمشاكل يعني عالجها الابن. يعني أبوه يعني كان يضغط عليه في اللحية وفي الإزار ويشط عليه ويضغط كثير جدا جدا جاب له هدية تمينة وعطى هالة وكذا أسفرت فيه فات في الأفعيل وحتى في بعض الأباء قر يبكي سبحان الله والله هذه قصص يعني إسلام جل بسطة ولكن تؤثر الهدية مع هذه الهدية وتبين لأبيك مثلا يستمعاندة أو مخالفة أمرك الأمر عظيم جدا وتصبر على هذا الأمر بالأسلوب الحسن مع الأب ومع الأم يعني يكون لك شأن كبير جدا بهذا أنا أقول لكم شيء في نفسي قصة أبو هريرة مع أمي ولكن أعلى ذكرت وصول أظن هو أبو هريرة عندما قالت له لا أكل ولا أشرد أنا شبها جاءت في راسي غناني أكلت فيكم وجاءت شبها في راسي قالت لا أكل ولا أطعم ولا أشرد حتى تصبح عندي من محمد أترجع. أظن أبو هريرة أمه أمه نعم مصعب نعمير متأكدين الذي يعرف أبو هريرة انت. يدعو لهم نعم قصة اللي علمه خلاص عبد سعد سعد والله إن الذي يعرف أبو هريرة بس الشباب يقولوا سعد البعض يقول هريرة صعب. سعد هذاك الأخير خلاص هذا أنتوا عارفوا قصة مصباح دوا واحد سعد صعب. نعم. إيه نعم. يقول لها يعني وقفت في في الشمس لا تأكل ولا تشرب قالت له حتى ترجع عندنا محمد. اليوم الأول الثاني الثالث جاء في اليوم الرابع قال لها يا أمة والله لو كانت لك مئة نفس تخرج نفسا نفسا ما رجعت عندنا محمد عند ذلك أكلت وشربت دابت وأكلت وشربت. وهذا العدل سد البيان إنه طاع لخلوق الله. ولكن ليس معنى هذا أنه كان شريساً عدوان يعني كذا فيش نسأل طالب مخلوق نسيت الله عز وجل ولكن هاي كان يعني سعد قصة سعد ذكتم الآن آه خلاص سعد هو طلب حتى رسول الله طيب إذا المعاملة مع الوالدين بالرفق والخضوع والذل وأخذت لهم جناح الذل من الرحمة شوف حتى إبراهيم قال يا أبتي ناداه بأحسن الأسماء وأفضلها مع كفري وعدواني لله رب العالمين. قال يا أبت يا أبت يا أبت لماذا جاب أفضل الأسماء وأفضلها في الدلالة يعني لماذا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن شيئا قل له يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأت فاتبعني أحد صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان. إن الشيطان كان للشيطان عصية. إن إن الرئش الرحمن عاصياس، فشوف المعامل يعني كيف كان يعامل في أبي في ذل في ذل وخضوع وهو يدعو أبا. قال أنت أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مالية. شوف وعيد وتهديد شوف ردة الفعل. هذه نحتاج إحنا إخو مع الأباء. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحثية. يعني مهتم لأمري ولشأني. لي هذا حتى أن الله زل وصف إبراهيم قال إن إبراهيم الأوام حني منيب يعني هذه هي ربة الفعل التي نحتاجها وطبعا هو عن موعدة وعدها هذا الكلام أعلمهم لازم التلطف مع الأباء وإن كنت تبين لأبيك أنك ما خرجت عنه يعني مخالفة لأمره أنك كنت كبرت وبدأت تخالف في لا والله يا أبي أبدا ما أخالفك دم هو حلال ليك حتى حمك الله فبس يعني المسألة حلال وحرام فبالهدية والخضوع والخنوع لأديك يعني وخض الجناح ولا ترفع بصرة الشيخ العقيل كنا مرة جالسين يعني لو تنظر حتى الصرف يعني غريب يتكلم عادي جدا في المجلس عندما جاء أبوه قام انتفض وقف عند الباب حتى احنا استغربنا شيني فيه ساعة سمع صوت أبوه فقط يعني وقف عند الباب حتى عندما دخل قبل يده وأجلسه مكانه احنا ما ناشد العمر اللطف يا إخوة بالأبا ما ناشد أمر عظيم جدا جدا حتى رفع العينين أمام الأب سبحان الله، وأنك تقدمه أمامك وفي الأكل وتحترمه وتقدره، والله لو قلت لأن عبد السلام الأصمر لا ينفع ولا يضر يقولك صح صدقتي أمني يحسمه عملتك أنت عرفين، ولكن إذا كان كنت يعني كلمة بكلمة أنت وياه ومعاند له حتى من الألفاظ اللي نقولها الشبان يعزوز غلط ما تقول الشبان عزوك تقول عليه الشبان يعزوز. يعني أنت بالأمس كنت تنبس الحفاظات ويتمنى عيشك وكذا والآن صرت يعني تقول لازوز عندي والشباني عندي خطأ قل أبي قل أمي قل واند قل الوالدة يعني حتى في غيابهم يعني حتى مع كبار سنهم لا نابد لا بد الصراحة أنك يتوقف الأباء وأكد رأي طالع صلى الله عليه وسلم محمد بزاكم الله خير على أحسن الإنسان